عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوطن سَلْنَا عَلَيْهِمْ حاصِبًا إِلَّا آلُ نُوحٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ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 111. فذوقوا عذابي ونذر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 113. ولقد جاء آل فرعون النذر 114. 119. أذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 110. خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمن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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر